وقال الذين كفروا إ ن هذا إ ل ا افكن ا ف ت ر ا هو اعانه عليه قوم آ خ ر و ن فقد جاءوا ظلما وزورا